وَيْلٌ لِكُلِّهُمَزَةٍ لُّمَزَهَ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهَ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَهَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَهَ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل رب أُكِبَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ Kolhi